إلهنا إلهنا إلهنا إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك فبرحمتك فبِرَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ دُعَانَا فَبِرَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ دعانا وَبَلِّغْنَا مُنَانَا فَبِرَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ دُعَانَا وَبَلِّغْنَا مُنَانَا